سوف نتحدث عن بعض التعريفات الضرورية كما قال المصنف حفظه الله بدأ بتعريف السنة ذلك لأنه يريد أن يتحدث عن أهل السنة والجماعة فركز على السنة وتعريفها وعلى الجماعة وتعريفها ومن بعد الإضافة لشرح الكتاب سوف أبدأ بتعريف كلمة منهج لأنه اصلا منهج أهل السنة والجماعة فبالتالي أرى أن المقدمة الضرورية للتعريفات أن نعرف كلمة منهج والمنهج في اللغة هو السبيل الواضح المنهج في اللغة السبيل الواضح ومن ذلك قول الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا المنهج ينبغي أن يكون طريقا واضحا أما المنهج في الاصطلاح يعني لما يتحدث العلماء عن منهج المحدثين في كذا منهج الأصوليين في كذا منهج القرآن الكريم في الرد على المشركين منهج القرآن في إثبات البحث منهج كلمة منهج هي مجموعة القضايا العامة مجموعة القضايا العامة يعني المنهج يختلف عن التفاصيل مثلا تقول أنا منهجي في التعامل مع الناس كذا وكذا وكذا الموجهات العامة التي تضبط الحركة يعني تلمة المنهج هي الموجهات العامة التي تضبط حركة الناس ولذلك المنهج يرتبط بالحركة لماذا؟ لأن الإنسان يتحرك وفق منهجه أما الذي يتحرك بغير منهج ماذا يحصل له؟ التخبط. التخبط. يقال منهج البحث منهج البحث العلمي القواعد والقضايا الكلية التي تستند إليها لذلك يقول شيخ الإسلام متيمية رحمه الله تعالى المنهج مسائل ودلائل مسائل ودلائل أي منهج حتى الباطل له منهج ولهذا المنهج أدلة يعني مجموعة مسائل يستدل لها المنهج قلنا في تعريفنا للمنهج أنه باختصار المسائل العامة بأدلتها هذا المنهج طيب ما لا يعني منهج أهل السنة والجماعة ما لا يعني أشنو لا منهجهم طريقتهم وقضاياهم ومسائلهم العامه وقواعدهم الكلية مع أدلة هذه القواعد يعني نحن قلنا المنهجية في الشيء أن تكون للإنسان طريقة وابحة بأسس علمية أو أسس واضحه يعني هو يعني إنه كيف يتعامل مع الناس أعطيك مثال منهجي في التعامل مع الناس أن أحترم الصغيرة والكبيرة هذا التفاصيل تأتي في ثنايا الحياه اليوميه انا إذا كنت مرتبط بمنهجي في الحياة معناها انا سوف اتعامل مع كل من القاه خلال اليوم ولا ادري من سالقى ما ما من سالقى لكن منهجي احترام الكبير والصغير هذه قضيه كليه منهجي ان اساعد المسكين مثلا منهجي ان يكون لدي وقت وان اعطي الناس وقت هذا منهج في التعامل مع الآخرين منهجي في التعامل مع الآخرين أن أحسن الظن بهم منهجي في التعامل مع الآخرين أن أحب أهل الخير هذه،, هذه هي القواعد لقضية واحدة اعطني أي مثال منهجك في العمل أن أكون مضخنا أن أحضر مبكرا أن لا أنصرف إلا بعد الدوام هذا منهجك وفي ناس قد يكون منهجه أن يأتي متأخرة، صح، وأن لا يتقن عمله، صح ولا ما صح، ولا ما في ناس كذا. طيب من أين نستخرج المنهج؟ نستخرج المنهج من خلال السلوك المطرد، يعني تفسر فعلك يدلني على منهجك، حتى ولو لم تفص عنه ممكن أنا أمر لسلوك إنسان لفترة أقول هذا منهجه كذا وكذا وكذا وكذا، فالمنهج. هو المسائل العامة بأدلتها اختصارا المنهج مسائل ودلائل طيب منهج أهل السنة حيث شنو المسائل العامة التي بنى عليها أهل السنة طريقتهم بأدلتها هذا معنى منهج طيب بعد ذلك هذه إضافة المناسبة لأنها غير موجودة في الكتاب يعني كنت أظن أن المصنف سيعرف كل مفردة من المفردات منهج أهل أهل أصلا كلمة أهل في اللغة من المصاحبة والمقاربة من المصاحبة والمقاربه مثلا اقرب الناس الى النبي عليه الصلاه والسلام اهل بيته اهل البيت ما معنى اهل البيت الذين كانوا قريبين منه فالاهل قد تطلق على الاقارب رحما وقد تطلق على القريب معنى يعني شخص قريب منك انت تكون من اهلك تقول اهل المال ذهب اهل الدثور أهل, اهل الشيء ما كان مقاربا له السنه وهذا اصعب التعريفات تعريف السنه طيب نقول يا اخوان السنه هنا معرفه وانا اي شيء مكتوب هنا اذا كان واضحا لا ألتفتوا إليه باعتبار أن كلكم يمكن أن يقرأه وان يعرفه طيب السنة أصل في اللغة مطلق الطريقة الطريقة حتى ولو كانت مذمومة من في الإسلام سنه سيئة كان له وزرها ووزر من عمل فالسنة هي الطريقة ومن ذلك قوله تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل فلن تجد لسنة الله أي طريقته في التعامل مع المجرمين طريقه الله في التعامل مع المجرمين أنه يمد لهم ثم ينتقم منهم هذه طريقته طيب هل هناك فرق بين السنة وبين المنهج السنة طريقة ومضطرضة والمنهج طريقة مضطرضة لكن المنهج يقوم على مسائل ذات رابط يعني مسائل تربطها أو ترتبط برباط معين في باب معين طيب هذا تعريف السنة في اللغة تعريف السنة شرعا أو اصطلاحا لا يمكن أن نقول أن للسنة تعريفا واحدا لا يمكن أن نقول أن لسن لسنة شنو تعريفا واحدا لماذا لأن كل تخصص من تخصصات العلم الشرعي يعرف السنة من خلال هذا التخصص واضح مثلا الفقهاء يعرفون السنة تعريفا يختلف عن تعريف المحدثين هذا الحديث الأصوليون في أصول الفقه يعرفون السنة تعريفاً يختلف علماء العقيدة يعرفون السنة تعريفاً يختلف فإذا ماذا نقول نقول السنة اصطلاحا نعرفها على حسب التخصص مثلاً السنة عند الفقهاء السنة عند الفقهاء الفقهاء يريدون بالسنة ما ليس فرضا ما ليس فرضا كل شيء ليس بفرض هذا يعتبر عنده السنة ما ليس فرضا فهو يقابل المستحب أو هو يرادف المستحب والمندوب، لذلك يعرفون السنة التعريف الشائع يقولون السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب شنو ولا يعاقب تاركه ولا يعاقب تاركها نقول هذا تعريف السنة عند من عند الفقهاء وبالتالي يقولون فرائض الوضوء فرائض الوضوء وسنن الوضوء سنن هنا ما ليس فرضا سنن الوضوء فرائض الصلاه شنو سنن الصلاه الصلاه المكتوبه اي صلاه غير المكتوبه يسمونها السنن الراتبه السنن الراتبه فالسنه ما لم يكن عندهم شنو فرضا اما الاصوليون يعرفون السنه انها ما كان مع القران كل كلام للنبي عليه الصلاة والسلام كلام الله قران وكلام النبي سنة كله بما فيه الفرق يعني الرسول قد يفرض هل يا أخوان الرسول عليه الصلاة والسلام ممكن يقول كلام ويكون ملزم وفرد للناس ممكن ولا ممكن ممكن هذا كثير جدا أنه يلزم الناس بأمور يحرم عليهم الحرير للرجال فلا يلبسونه ألزمهم بذلك فبالتالي السنة ملزمة ومن السنة بهذا المفهوم فيها الواجب وفيها المستحب السنة بهذا المفهوم ولذلك السنة عند الأصوليين مصدر من مصادر التشريع يقولون والشريعة مطابرها الاصليه الكتاب وشنو؟ والسنة هل السنة هنا بمعنى المستحب؟ أه؟ بمعنى المندوب؟ بمعنى النافله ولا بمعنى كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار مصدر من مصادر الدين. هذه السنة عند من؟ عند أصول. السنة عند المحدثين. السنة عند المحدثين. السنة عند المحدثين كل قول أو فعل أو تقرير أو صفة. خلقيه وخلقيه روية عن الرسول صلى الله عليه وسلم أفعاله وأقواله وتقريراته عليه الصلاة والسلام هذه السنة عند من؟ عند المحدثين السنة عند علماء العقيدة والمنهج وهذا هو محل حديثنا نحن نتحدث عن السنة بأي مفهوم سوف نتكلم الآن عن المفهوم الذي نتحدث عنه السنة التي نتكلم عنها الآن عند علماء العقيدة لها إطلاقان للسنة عند علماء العقيدة إطلاقاً إطلاق عام وإطلاق خاص الإطلاق العام السنة ما كان ضد للشيعة السنة ما كان شنو ضد للشيعة يقال هؤلاء سنة وهؤلاء شنو شيعة طيب معناها من أقر بحب الصحابة والتزم بالسنة هذا إطلاق عام يعني مثلا عندنا الكثير من الفرق هي سنه تحت الاطلاق العام حتى الفرق اللي, اللي ممكن يكون فيها انحراف ممكن تكون هي سنه طالما انهم يحبون الصحابه ليسوا بشيعة هذا إطلاق عام الاطلاق الثاني السنه يراد بها السني او أهل السنة الذين استقاموا على الدين ونبذوا البدع كلها وبالإطلاق الخاص تخرج طوائف من السنة بالمفهوم العام من أهل السنة مثلا الأشاعرة الأشاعرة سنة بالمفهوم العام لأنهم ردوا على الرافضة والشيعة في قضايا الصحابة ويجلون الصحابة جميعا ويحبونهم وهذه محمدة لهم لكن لما يأتوا في قضايا الأسماء والصفات صاروا بالنسبة لأهل السنة ماذا مبتدع لذلك ضد السنة شنو البدعة عليكم بسنتي وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة معناته في السنة وضد السنة شنو بدعة فالسن بالمفهوم العام الذي ليس شيعي والسني بالمفهوم الخاص الذي جانب البدعه هذا واضح المواضيع هذا هذه الطباق المواضح المواضحه ما اعرف المصنف هنا ما اظنه ذكر هذه المساله بهذه الصورة طيب فبالتالي تصبح السنه عند علماء العقيده جميع مسائل الدين ومسائل الاعتقاد جميع مسائل شنو؟ الدين والاعتقاد لذلك لما يطلقون رفض السنه يعني مثلا يعطيك مثال نحن نتكلم عن منهج من اهل السنه طيب اليسوا باهل القرآن اليسوا باهله ب باهل لماذا قلنا انهم اهل السنه ايوه يا عبد الله ايوه تفضل مع القران الله تجد العافيه القرآن محل اتفاق عند الفرق حتى ضل إنما ضلت الفرق في باب السنة فنكاءة في الفرق أعلن أهل السنة شعارهم السنة والدليل على ذلك أن علي بن أبي طالب لما أرسل ابن عباس بالخوارج قال لا تجادلهم بالقرآن فإن القرآن حمال أوجههم جادلهم بالسنة القرآن محل اتفاق اصلا لكن من أين يأتي الخلل في الفهم والدين والانحراف عن العقيدة؟ بترك السنة لذلك أهل السنة يلتزمون السنة ينقتحلون صحيحها من ضعيفها يشرحون كتبها يولون الحديث اهتماما واعتناء فلذلك قلنا أهل السنة لا يعني أنهم ليسوا بأهل القرآن إنما كل الناس يقتنع بالقرآن هم مع القرآن تميزوا بماذا؟ بالإعتناد بماذا؟ بالسنة ولذلك صاروا صاروا أهل سنة أهل السنة وبالتالي نقول في هذه النقطة جزاكم الله خيرا السنة تعني جميع مسائل الدين يعني مثلا كتب ابن ابي زمنين كتابا سماه شرح السنه الذي تظاهر الى ذهنك أنه سوف يذكر أحاديث عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انه سوف يذكر احاديث ثم يشرحها صح لا قال شرح السنه نؤمن بربوبيه الله وبانه اله واحد خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير ونؤمن ونثبت أثماءه ونثبت صفاته على الحقيقة إيش هذا علاقة بالسنة هي عين السنة شرح السنة لابن أبي زمنين شرح السنة للبربهاري من علماء العقيدة كتب الإمام البربهاري أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري كتابه شرح السنة كتب البغوي شرح السنة أرادوا بالسنة العقيده ومسائل الدين ونرى, ونرى ونرى الصلاه خلف كل بر وفاجر وخلف مستور الحال ونرى ونطيع ولاه امورنا ولا ننزع يدا من طاعتهم وهكذا كل هذه المسائل يقولون هي السنه يعني السنه هي كل الدين عند من عند علماء العقيده نحن الان ندرس ماده شنو ماده شنو العقيدة صح عند علماء العقيدة السنة جميع المسائل الكلية والاساسيه التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة وسموا بأهل سنة لأنهم ليسوا بأهل بدعه واضح المواضيع ما هذا الكلام واضح طيب بعد ذلك تعريف الجماعة أهل السنة والجماعة الجماعة في اللغة لعل المصنف هنا حفظه الله ذكر تعريف الليل للجماعة صحيح؟ صفحة 108 قال الاشتقاق اللغوي للجماعة مشتق من الاجتماع الذي هو ضد الفرقة لكن أقول نريد تعريف أدقة هذا التعريف عندي ليس دقيق التعريف الأدق الذي أورده شيخ الاسلام تيمية وصاحب المعجم الوسيط الجماعة تعرفها طائفة من الناس يجمعهم غرض واحد هذه جماعة ليش؟ ليس كل اجتماع جماعة كيف يا اخوان تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى تحسبهم جميعا نعم هم في شكل جماعه لكن ليسوا جماعه على الحقيقه فالجماعه طائفه من الناس يجمعهم غرض واحد او هدف واحد ولذلك ممكن نقول مثلا جماعه التبليغ مثلا في جماعه صح ولا ما صح لماذا لأنها طائفة من الناس وعندهم أهداف يعرفونها يدعون إليها جماعة الإخوان المسلمين مثلا جماعة مثلا كذا الفرق الموجودة صارت جماعات لأنها طائفة واجتمعت على غرض وعلى هدف عرفتها؟ فبالتالي هذا معنى شنو؟ معنى جماعة طيب لكن ما معنى أهل السنة والجماعة؟ شرعا يعني لما يطلق هذا اللفظ ماذا يراد به لو لاحظتم من صفحه 100 و 109 قال واما الاحاديث التي اوجبت الالتزام بالجماعه وجدتموها صفحه 109 هذا الكلام وجدتموه اه وأما الأحاديث التي اوجبت الانتزام بالجماعة وعدم الخروج عليها فقد اختلف العلماء في المقصود بشنو بالجماعة الواردة في الاحاديث خلافة نوع لا تضط ولا تعارض فيه, فيه فيما نرى يعني هذه وذكر كم قول يلا افتح الى صفحة مية ذكر كم قول ذكر كم خمسة اقوال وسوف اشرح هذه الأقوال والفائدة التي سوف أفيدكم اياها سوف أذكر القول وأنسبه إلى من قاله من السلف يعني هو ما هو يذكر الاقوال دون أن يذكر من؟ قائلها وسوف أضيف عليها قولا سادسا فستطير معنى أهل السنة والجماعة لما أطلق أراد بذلك العلماء كم قول؟ أه؟ ستة أقوال طيب يقول ذهب البعض إلى أن الجماعة هنا هم الصحابة دون من بعدهم دون من بعدهم طيب هذا صحيح طيب نقل هذا القول البربهاري في شرح السنه اكتب اهل السنه والجماعه يراد بهم الصحابه لكن يا اخوان لما ناتي في تعريف مصطلح السلفيه هل السلفيه حقبه تاريخيه ماضيه يعني السلف انتهوا خلاص ام انه منهج مستمر ها ماذا مستمر الشيخ الدكتور محمد سعيد محمد رمضان البوطي ألف كتابه الثلاثية حقبة زمانية مباركة وليست منهجة وقد رد عليه أهل العلم ردود كثيرة جدا فالقول بأنه الصحابه ممكن لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هم الذين مثلوا السلفية والسنة الحق ومن جاء من بعدهم لم يخرج عنهم قل إن خير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذلك أفضل صحبه العمران رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمه ونفس ذلك الرجلان وهما اللذان تظاهران لنبينا في نصره وهما له صهران بنتاهما أسمى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان عائشة وحفصة أبواهما أسمى صحابة أحمد يحبد الأبوان والبنتان وهما لأحمد صاحباه ناظراه وسمعه وبقربه في القبر مضطجعان كانا على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان أفاهما أسماهما أعلاهما أذكاهما أوفاهما في الوزن والرجحان أقواهما أعلاهما أثناهما أوفا أفاهما في السر والإعلان صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان اعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان وأبو المطخرة التي قد جاءنا تنزيهها في النور والفرقان أكل بعائشة الرضا من حرة بكر متخرة حصاني حصان وليس والدها يصاف بعدها وهما بنور الله مؤتلفان لما قضى صديق أحمد نحبه دفع الخلافة للإمام الثاني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 سبحان من جعل الإقلافة ردبة وبنى الإمامة أيما بنيان واستخلف الأصحاب كي لا يدعي من بعد أحمد في النبوة ثامن أكرم بفاطمة البتول وبعدها وبمن مال محمد صبطان أكرم بطلحة والزبيل وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة بالديانة والتقى وامدح جميعا وامدح أهل بيعة الرضوان قل خير قول في صحابة خير قول في صحابة أحمد قل خير قول في صحبة احمد أحمد وامدح جميع الآل والنصوان دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرتومان هذا منهج أهل السنة والجماعه يقولون هذا في صحبة أحمد في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى خيل أن ابا زرعة الرازي جاءه رجل يعني يتكلم في معاوية ابن, أبي معاوية ابن أبي سفيان وفي أنه كان مع علي وكذا فقال له أبو زرعه رب معاوية حليم وخصمه علي رجل كريم إيش أدخلك بينهم رب معاوية ورب العباس حليم وخصم معاوية علي بن أبي طالب من اكرم الناس ومن أكثرهم خلقا رضي الله تعالى عنه عن صحابة أجمعين فبالتالي القول بأنهم الصحابه لا يريد أن أهل السنة الصحابة فقط ومن جاء من بعدهم لا يكون أهل سنة بدليل أبو القرآن قال السادقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان بد من اتباعهم القول الثاني قال المصنف هم أهل العلم والفقه والحديث من الأئمة المجتهدين طيب هذا قول عمرو بن قيس واختيار الإمام البخاري واختيار الترمذي هذا صفحة كم صفحة مية مية وعشرة. هو قال ذكر آه هذا أنت يعني ممكن تكتب حتى على الهامش قصاده تكتب تقول قول عمر بن قيس والبخاري والترمذي القول الثالث قال الجماعة هم جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر من أمور الشرع وكانه يعني بذلك الاجماع شرعا يعني الجماعة الأمور التي عقد عليها الاجماع ولذلك أقول لكم هنا مهمه جدا يا إخوان من أكبر الأشياء التي تخرج عن أهل السنة مخالفة الإجماع الواضح مخالفة شنو الإجماع الواضح يعني متى يصير الفرد خارج اهل السنة إذا خالف الإجماع الواضح خاصة في مسائل الاعتقاد وفي مسائل أصول الدين طيب هذا القول نقله الشاطبي في الاعتصام ولم يعزه لأحد. يعني ما قال هذا قول فلان لم يعزه لأحد. هذا بالنسبة للقول الثالث. القول الرابع قال صفحة 211 وقيل أهل السنة والجماعة السواد الأعظم. يعني مجموعة قمة الإسلام. هؤلاء هم من هم الجماعة التي من خالفها خالف الشرعة عليكم بالجماعة إنما يأكل الذئب من الغنم القاصيه ومن شذ شذ في النار الجماعة رحمة والفرقة عذاب كما قال صلى الله عليه وسلم فهنا قلنا السواد الأعظم وهذا القول مرجعه نقله ابن بطه العكبري في كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة هذا اسم الكتاب بالمناسبة اسمه الإبانة في عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة هذا اسم الكتاب يختصر بالكتاب شنو الإبانة وعندنا كتاب الإبانة الكبرى وهذا لمن للسجدي أبي نصر السجدي لكن القول بأن الجماعة هم السواد الاعظم هذا ذكره من؟ مرجعه أين؟ الإبانة لابن بطه طيب القول الخامس قال الجماعة هي جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أميس لا يكون لا يكون هنالك جماعة ما لم يكن عندهم أمير وحاكم وبالتالي يعتبر الخارج على الحاكم كأنه خارج على الجماعة وهذا القول نقل عن مجموعة من السلف أو ذكر هذا القول مجموعه من السلف ولكن رجحه الشاطبي الامام الشاطبي رحمه الله يرجح هذا القول ويراه انه هو الحق طيب وكذلك اختار هذا القول الحافظ ابن كثير وكان ابن كثير ايضا رجحه وايضا البربهاري في شرح السنة ايضا رجح هذا القول أنه يعني هذه الاقوال ليست متضاده قلنا طيب نعيد الكلام قلنا القول الاول الجماعه هم الصحابه وهذا قول من نقله من البربهاري في شرح السنة القول الثاني انهم المجتهدون من العلماء وهذا قول من اه عمر بن قيس والبخاري والترمذي والقول الثالث أنهم جماعة أهل الإسلام إذا اجتمعوا على على أمر وقلنا هذا نقلوا الشاطبي ولم يعزه لأحد والقول الرابع انهم السواد الأعظم وهو اختيار من أه ابن بطة نقله ابن واختاره والقول الخامس هو جماعة المسلمين اجتمعوا على أمرهم وهذا نقله الشاطبي وهو اختيار ابن كثير واختيار البرمهر صحيح القول السادس أنه أن وهذا ما موجود كقول القول السادس هم جماعة أهل الحق الجماعة التي عن الحق فقد لا تكون لهم دولة وليس لهم أمين لكنهم اجتمعوا على حق فبالتالي هم أهل السنة والجماعة اجتمعوا على على, على الحق هم جماعة أهل الحق وأورد المصنف كلاما قريبا من هذا لكن لم يعده من الأقوال وأنا أعده من الأقوال وأقول أيضا هذا قول البربهاري وابن كثير. نفس هذا القول أيضا رجحه البربهد بن كثير طيب هنا مسألة تثور دائما جماعة المسلمين إذا كان لهم إمام الآن للمسلمين ائمه كثر الذين عرفوا بعلماء الأمصار يعني مثلا كل دولة عندها أمير عرفت؟ يعني جماعة المسلمين أنت مع من يعني تكون أفضل تكون مع من أنت في بلدك مثلا قلت عندكم رئيس وأنت موجود فيها والدولة الأخرى عندها رئيس وعندها أتباع ورعايه وهكذا الذي اتفق عليه أهل السنة حديثا أن حكام المسلمين في الأمصار يلزمون كل كل فرد في مطره وبلده الا يخرج على إمامه ولا على أهل بلده يعني مثلا أنا في السودان عندما رئيس في البلد صح ولا ما صح ما أقول له لا أنا أتبع لرئيس دولة أخرى وأنا لا اطيعك انت إنما أطيع رئيس دولة أخرى هذا لا يصح عند أهل السنه والجماعة واتفقوا وفي هذا نقل عن شيخ الإسلام تيمية ولذلك أقول لكم شيخ الإسلام تيمية مفيد لأنه عاش عصر الانقسامات وعصر تقسم الخلافة صارت الخلافة دويلات دولة في الشام دولة في العراق دولة في مصر دولة في كذا ولكل دولة على علاقة منفصلة فكان يقول لكل جماعة موجودة خروجكم على ايمانكم يحدث من الشر ما فيه فإمامك الذي أنت تحت إمرته والذي أنت تحت سلطانه وبالتالي أهل السنة في كل بلد أكثر الناس حرصا على عدم وجود الفتن والمشاكل والتقطيل والتشريد والفراط الأمر أكثر الناس حرصا على أمن البلد وعلى أمن المنطقة التي هم فيها لأنهم يعرفون قيمة سفك الدماء يعرفون قيمة الفوضى وهذا قد تحدثنا عنه في درسنا الماضي طيب من التعريفات بعد ذلك صفحة مية صفحة 118 قال أهل الحديث أهل الحديث طيب نفس الكلام الذي قيل في السنة القول بأهل السنة لا يعني أنهم لا يعتنوا بالقرآن إنما ذكروا السنة لأنها الفاطش مع أهل البدع عرفت وقولنا بانهم أهل الحديث أصلا الحديث هو كل شيء أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فما ليس بحديث قرآن صح الشيء الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحديث طيب أهل الحديث هم الذين يعتنون بالاحاديث وياخذون بصحيحها ويذبون الضعيف عن الحديث ذلك لان الدين والاسلام لا يستغني عن الحديث فلو ابطلنا الاخذ بالسنه لابطلنا الشريعه كلها صح ولا ما صح بدءا من الصلوات كم صلاه فتصلي في, في اليوم كم ركعت هذا غير موجود في القران انما هو بيت شنو في السنه وهذا من من ادله ان في السنه واجبات ان في السنه واجبات امور واجبه فالاخذ بكيفيه الصلاه واجبه صلوا كما رايتموني وصلي تفاصيل الزكاه النصاب هل موجود في القران نصاب الزكاه الحول موجود في القران كل هذا موجود في السنه طيب فقولنا أهل الحديث انا أقول كلمة تكتب أهل الحديث لا يراد بهم الذين يرمون الأحاديث إنما الذين أخذوا بالمنهج الصحيح في الدين ليس الذين رووا الأحاديث إنما الذين أخذوا بشنو بالمنهج الصحيح ولماذا قلنا الحديث لأن في الحديث حجه وقوة قال الشافعي نقل ذلك الذهبي في سير اعلام النبلاء قال الشافعي من حفظ القرآن عظمت عظم قدره من حفظ القرآن عظم قدره ومن حفظ الحديث قويت حجته، ومن تعلم الفقه نبل مقداره ومن تعلم العربية رق طبعه ومن تعلم الحساب جزل رأيه من حذب القرآن تعلم قدره ومن تعلم الحديث قول حجته ومن تعلم الفقه نبل مقداره لماذا؟ لأن الفقيه يحتاج إليه يوميا صليت كذا كذا ما أدري سلمت قبل الإمام أتيت وجدتهم في الركوع عملت كذا وكذا في الوروء ماذا علي؟ أمي قالت لي كذا وكذا طلقت زوجتي الفقيه مقداره نبيد من تعلم الفقه نبل مقداره ومن تعلم العربية اللغة العربية رق فبعه أدب وشعر وكذا ومن تعلم الحساب جزل رايه طيب فبالتالي شاهدنا أن من تعلم الحديث ما الذي يحصل له قوية حجته وأهل السنة لذلك تجدهم أقوى الناس اشنو حجة في النقاش يعني إذا ناقشوا آه يعني آه أفادوا المصنف يقول علم الحديث قسماني علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية ونحن نضيف أهل الحديث المصطلح المرادف لأهل السنة نقول هم الذين اعتنوا بالحديث هذا يكتب هذا الكلام يكتب أهل الحديث بالمعنى المراد لأهل السنة هم الذين اعتنوا بالحديث رواية ودراية ورعاية رعاية التزاما يعني إذا سمعوا عن شيء أنه سنة كانوا أسرع الناس مبادرة لإحياء السنة عرفت؟ فأهل الحديث المصطلح المرادف لأهل السنة هم الذين اعتنوا بالحديث رواية و وشنو ودراية ورعاية رعاية يعني تطبيق السنة في أحوالهم وفي حياتهم طيب آه. خلاصه هذا المبحث قولنا من لزم الحديث عرف الدين من لزم الحديث فقد عرف الدين طيب خلاص الوقت الوقت انتهى طيب. المصطلح القادم هو السلفية الحديث عن مصطلح السلفية لكن قبل أن أن أجيب أن نتحدث عن مصطلح السلسية وأتحرك أقتصر إلى هنا الدرس القادم غدا إن شاء الله نتم لكن وردت أسئلة كثيرة جدا متفرقة وهذا جزء منها كلها تدور حول موضوع حكم مناصرة حزب الله في لبنان وما يدور ويجري في الساحة اليوم وقد أشكل هذه المسألة على كثير من الإخوان. طيب أنا أود أن ننزل هذا المنهج الذي ندرسه حتى لا تكون دراسته مجرد دراسة نظرية أن ننزل هذا على واقعنا اولا أقول شيء يا إخوان الذين قالوا وعلماءنا الذين أبطوا بأن عزب الله لا يناصر أرى بعض الناس يحمل عليهم شديد. ولا أكون بالغا لو اني قلت أن معهم شيء من الحق شيء من الحق أدل حق إذا كان الشيعة ينصرون الدين ما الذي يفعله يفعلونه في العراق هم الذين والوا أمريكا في العراق حكام العراق اليوم من هم وماذا يفعلون بأهل السنة فبالتالي إذا شيخ من الشيوخ نظر لهذا الواقع ونظر إلى قضية الشيعة في المنطقة على المدى البعيد وأفتى لا أرى أن يستغرب الناس يعني أنا أرى الناس الآن يقومون على, على مشايخنا وخف الشيخ بن جبريل حفظه الله يا إخوان نحن نقول أن مسألة مناصرة الشيعة أو عدم مناصرة في واقعة من الوقائع هذا ليس من القفائيات هل هذا من القطعيات الدين هل هذا من القطعيات يا إخوان هل هذا من القطعيات في آية ولا في حديث الأمر قابل لل... للنقاش لكن لو أن شخصا يعني أنا بس فقط أريد أن ننزل منهج اهل السنه في المسائل الاجتهادية أن نعذره نقول يا أخي هذه وجهه نظره وعندها وجه لأن المسألة شائعة بالنسبه لا ينظر إلى المسألة من الناحية العاطفية فقط لكن لو ان قلنا بأن لاهل السنه والجماعه قواعد ومن قواعدهم الأخذ باخف الضررين عند تزاحم الاضرار والشر الأخذ بأخف شنو الضررين اصلا ليس الفقيه من يعرف الخير من الشر هذا معروف لدى كل الناس لكن الفقيه من يعرف خير الخيرين وشنو وشر الشرين الشيئة الشر لكن اليهود أشر وعندنا قائد ذكر شيخ حلثان تيمية في الفتاوى المجلد 28 لو لم تكن الزاكرة تقريبا فحتى 167 يقول بأن المبتدع يقام معه الواجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد إذا لم يكن إلا معه. المشكلة هم الذين آذت إسرائيل. هم الآذت إسرائيل. فبالتالي لا يقوم هذا الواجب إلا إلا شنو؟ إلا معه. لماذا؟ قال لأن ترك الواجب معهم أكبر من مبستة بدعتهم. فأصلهم عندهم بدعة. فنبين أن عندهم بدعة. وأنهم يخالفوننا وبالمناسبة الأمة الإسلامية هشة في ثوابتها ودليل على ذلك سجل كثير من الناس يقول لك حزب الله Shiite ولا ما Shiite أنا معه خلاص أنا صرت معهم صرت معهم كيف أنت لا تعرف فكرهم ولا تعرف عقائدهم الرديئة وسيئة طالما أنهم رافضوا وشيعة لكن لو قلنا هذا موقف استثنائي يا إخوان دعكم من الشيعة والجهود لو أن كفار قاتلونا يمكن أن نستعين وأن نتعاون مع كافر أقل كفرا وعداء مع كافر أكثر كفرا وعداء والدليل الحديث او في ابن مالك في البخاري ستصالحون الروم صلحا وتخزون أنثم وهم عدوا لكم من ورائكم يعني في آخر الزمان سيتفق المسلمون مع الأوروبيين لقتال كفار الأوروبيين كفار من كفار لمن هو أكثر منهم فبالتالي من هذا الظرف الاستثنائي ممكن هذا الذي أميل إليه وتميل إليه نفسي في هذه المسألة بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.